سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا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 وإذا مسه الشر كان يأوس أن كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن روح